قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في كتاب العاقبة يوم القيامة وما أدراك ما يوم القيامة يوم الحسرة والندامه يوم يجد كل عامل عمله أمامه يوم الدمدمة يوم الزلزله يوم الصاعقه يوم الواقعه يوم الراجفة يوم الواجفة يوم الرادفه يوم الغاشية يوم الداهية يوم الآزفة يوم الحاقه، يوم الطامة يوم الصاخه، يوم التلاق يوم الفراق يوم المساق يوم الإشفاق يوم الاشتقاق يوم الاشتاق يوم القصاص يوم لا تحين مناص يوم التناد يوم الاشهاد يوم الميعاد يوم المرصاد يوم المساءله يوم المناقشه يوم الحساب يوم المعاب يوم العذاب يوم الثواب يوم الفرار لو وجد الفرار يوم القرار إما في الجنة وإما في النار يوم القضاء يوم الجزاء يوم البكاء يوم البلاء يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا يوم الحشر يوم النشر يوم الجمع يوم البعث يوم العرض يوم الوزن يوم الحق يوم الحكم يوم الفصل يوم عقيم يوم عسير يوم يوم قمطرير يوم عصيب يوم النشور يوم المصير يوم الدين يوم اليقين يوم النفخة يوم الصيحة يوم الرجفة يوم السكرة يوم الرجه يوم الفزع يوم الجزع يوم القلق يوم الفرق يوم العرق يوم الميقات يوم تخرج الأموات وتظهر العورات يوم الانشقاق يوم الانكدار يوم الانفطار يوم الانتشار يوم الافتقار يوم الوقوف يوم الخروج يوم الانصداع يوم الانقطاع يوم معلوم يوم موعود يوم نشهود يوم تبلى السرائر يوم يظهر ما في الضمائر يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم يدعى فيه إلى النار يوم لا سجن إلا النار يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد أكثر هذه الأسماء التي ذكر بل كلها جاءت في كتاب الله في أحده رسوله صلى الله عليه وسلم بعضها بالنص وبعضها بالمعنى وهذا معناه يعني تكرار هذه الأسماء وتردادها والاكثار منها للتخويف والتنبيه حتى يتنبه الناس لماذا خلقوا ولا بد من هذا الموقف العظيم الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون من أول مولود مولد من بني آدم وكذلك من بني الشيطان إلى آخر مولود الكبير والصغير والفقير والغني والملك والمملوك كلهم يجتمعون أذلة بين يدي الله جل وعلا وقد جاء بالنار وأحاطت بهم من جميع الجهات فلهذا يجب على العبد أن يتذكر هذا الموقف لأنه لا بد أن يعايشه لا بد أن يقف فيه فإن كان قد تذكر واستعد وقدم ما يستطيع أن يقدمه من خوف الله والعمل الذي ينجي الله جل وعلا بسببه فسوف يحمد عقباه ويكون من أهل الجنة ولا خوف عليه ولا هو يحزن كما قال الله جل وعلا في هذا وردده كثيرا من الذين آمنوا بالله وبرسله وآمنوا وعملوا الصالحات أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والخوف يكون بما يستقبله الأمور المستقبلة يخاف منها والحزن على الأمر الفائت فمعنى ذلك أنه لا يخاف مما يستقبله ولا يحزن على ما فاته من أمور الدنيا والحياة الماضية بخلاف المسيء فإنه يتاسف على حياته ويحزن عليها يقول كيف قد امكنني ان اعمل صالحا فلم افعل فخسر نفسه وخسر اهله واهله ليس هم اولاده وزوجته واباؤه واقرباؤه في الدنيا لا اهله الذين أعد الله جل وعلا له في الجنة لو آمن بالله ولكنه خسرهم ذهبوا ليسوا له صاروا للذين يرثون الفردوس الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالعاقل يجب أن يتنبه لهذا الأمر يجب أن يستعد وليس هذا بعيدا لا يستبعده العبد فإنه ليس بينك وبين هذا إلا الموت فقط فإذا مات الإنسان قامت قيامته ثم يصبح مرتهنا في قبره إلى أن يأتي هذا اليوم العظيم الذي يكون هو يوم عقيم يعني ليس بعده يوم آخر هو النهاية نهاية الدنيا هذا اليوم الذي ينفخ فيه الصور ويبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور تبدو السرائر وتنكشف الضمائر ويحاسب الله جل وعلا عباده بعد الوقوف والعنا الشديد الوقوف الذي هو يوم مقداره خمسين ألف سنة من يستطيع أن يقف على الوقوف خمسين ألف سنة والناس وقوف على رجلهم لا أكل ولا شرب ولا ظل والشمس واقفة على رؤوسهم ولهذا سماه جل على عسير على الكافرين غير يسير سماه يوم الازفه ويوم الحسرة وغير ذلك من الترداد الذي يردده كما قال جل وعلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة لأنها تقرع الأسماع يعني أن الصور إذا نفخت الصور صائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سماه جل وعلى الحق لأنه يحق فيه الحق ويرطل فيه الباطل وينزل له جل وعلى خلقه بما يستوجبون من الجزاء وليس هناك مصير إلا الجنة والنار فليس فيه موضع ثالث إما أن يكون الإنسان في الجنة فمن ثقلت موازينه فأولئك هم الفائزون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في بأعمالهم التي عملوها فكل هذه مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم ما ضحكتم إلا قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولذهبتم إلى الصعودات تجأرون فالأمر شديد جدا يجب الإنسان أنه يتذكر هذا الموقف ويتذكر أنه سوف يسائله ربه ويحاسبه على اماله كما قال جل وعلا فأما فأم اذا مثلاً إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض اثقالها ثم يقول إنسان ما لها يعني الزلزال خرجت أتقال الاموات التي الذين فيها تخرجهم ذلك بأن ربك أوحى لها يعني أمرها بذلك يوم إذن يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اشتات يعني منهم الحزين ومنهم مسود الوجه ومنهم مبيض الوجه الفرح فهم اشتات من هذه الناحية ليروا أعمالهم يعني بارزة ويزون فيها فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شر يرى ما ورى ذلك شيء مثقال ذره يعني الدره الجزء الصغير أصغر جزء إذا عملت خيرا ستراه وإذا عملت شر من هذا الصفاة ستراه فلا يغادر ربك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فالإنسان خلق لأمر عظيم أمر عظيم ولكن الأمل والتسويف والغفلة وكذلك حب الدنيا والتعلق بها تنسي الإنسان هذه الأمور تنسيها وفإنساها ثم المصيبة إذا جاءه الموت بغته بغته بغته ما يستطيع أنه يتوب ولا يستطيع أنه يتزود عملا صالحا وقد أمكنه ذلك لأن الله جل وعلا أمهل الإنسان هالا طويلا فالليل والنهار مطايا تسير بك إلى هذا الموقف كل يوم وليلة يقصر عمرك ويقربك إلى هذا الموقف فعليك أن تستعد لا يفوتك الفضل والأمر ميسور ولكن لمن يسره الله له وإلا بإمكانك أن تكتسب الأعمال جالسا وقواقفا ونائما وسائرا بالتسليح والتكبير والتهليل والقراءة والاستغفار اللجوء إلى الله جل وعلا وتعمل ما تستطيع أن تعمله من الخير ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به لو كان لها كل ما في الأرض ما افتدت به ولكن هاي حتى لو كان قدر له ذلك ما يستطيع الفداء الجزاء بالعمل بالسيئات والحسنات فالعاقل يجب أن يفكر يفكر في المستقبل يفكر في المصير يفكر في مآله المآل بعد الموت فإذا جاء الموت ختم على عمل الإنسان فليس له إلا عمل والتوفيق بيد الله نجل نسأل الله جل وعلا يجعلنا من الموفقين الذين عملوا وآمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر هؤلاء هم الذين ينجون وهم الذين يسلمون الخسارة قال يوم تقلب فيه الوجوه في النار يوم البروز يوم الورود تقلب الوجوه في النار يعني وجوه الظالمين كما ان وجوه المتقين تكون مسفره ضاحكه مستبشره هم فريقان فريق في الجنة وفريق في السعيد ولكن أكثرهم في جهنم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا وقفوا ذلك الموقف ينادي الله جل وعلا آدم بصوت يقول يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك فيقول يا رب وما بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعة تصور بنو آدم ما ينجو من الألف إلا واحد فقط والباقي كلهم بعثوا النار يبعثون إلى النار نعم يوم الصدور من القبور إلى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا تنفع المعجرة يوم لا يتجى فيه إلا المغفرات يعني مثلا بعض الناس يستبعد هذا يقول كيف يعني كيف ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة نعم وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين فأكثرهم ضالون وكافرون بالله جل وعلا فأينظر العقل مثلا إلى أهل الإيمان في هذا الوقت بالنسبة لأهل الأرض الأرض مملوءه من الخلق ولكن أكثرهم كفره أكثرهم اعرضوا عن ما خلقوا له وصاروا عباد الشهوات وعباد الشياطين وعباد الدنيا عباد أهوائهم ولهذا تجد الإنسان يقتل بلا ذنب ويفرح القاتل ويتشفى في ذلك كأنه هذا شيء من الأمور المستحسنة، ولا يبالي بشيء. فأكثر الناس لا يعرف ربه اصلا فهو كالبهيمه كما قال الله جل وعلا: ولقد ذرأنا كثيرا من الجن ولقد جهنم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. ولهما لا يسمعون بها إنهم إلا كالانعام بل هم أضل أضل من الأنعام فهم يأكلون ويشربون ويطربون وينامون ويعملون الأعمال التي هي أعمال البهائم بل أعمال الكلاب بل كلاب أحسن هذا كثير جدا كثير في الأرض فليس هناك طريق للنجاة من عذاب الله الا من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من امن به واتبع ما جاء به من قاد له أما ما عدا هذا فالطرق كلها الى جهنم نعم. قال واهول أسمائه وابشع القابه يوم الخلود وما ادراك ما يوم الخلود يعني يب. الخلود في النار وفي الجنة والخلود يعني البقاء الدائم الذي لن انقطاع له هذا لو كان مثلا يعذب ألف سنة ولا مليون سنة ولا وينقطع لك كان هنا ترجع ولكن ما في خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وهذا الاستثناء جاء في حق اهل النار وحق اهل الجنه ولكن الجنه قال الله جل وعلا فيهم عطاء غير مجدول يعني غير مقطوع غير مقطوع انه دائم ابدا والاستثناء لان كل شيء بمشيئه الله الخلود بمشيئه الله والا كيف مثلا مخلوق من لحم ودم وعظام يقاوم جهنم ابدا وهي حرها اشد من النار التي نشاهدها مضاعفه عليها بسبعين ضعف كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ولكن هذا بأمر الله كما قال جل وعلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب لدينا ابدا فهذا هذا الشقاء نسال الله الشقاء الذي ليس بعده شقاء ولهذا يقول ابشع أسماؤه وأفضعها الخلود يوم الخلود هذا بالنسبة لأهل النار أما بالنسبة لأهل الجنة فهذا أحسنها وأجملها وأفرحها لقلوبهم يعني شرّون بأنهم يخلون لا موت ولا هرم ولا مرض ولا فقر ولا خوف مع النعيم الدائم وكل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نسأل الله من فضله ما قال يوم لانقطاع لعقابه ولا يكشف فيه عن كاثر ما به فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله من غضبه وعقابه وبلائه وسوء قضائه برحمته وكرمه وجوده وإحسانه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بعض الناس يعترض على هذا يعترض على حكمة الله يقول الكافر ما عمل الله إما ستين سنة أو سبعين سنة أو قريبا من ذلك فكيف يعذب هذا العذاب الدائم العذاب الشديد العظيم قال الأمر لله جل وعلا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 بدالهم يعني ظاهر لهم الذي يخفون والذي يخفون كان التكذيب التكذيب بوعد الله التكذيب بالنار وبالجنة وبالجزاء وبالبعث بعد الموت هذا الذي كان كان يخون في أنفسهم بدالهم ما كان يخفون في الدنيا ثم قال جل وعلا ولو ردوا لعادوا لما نهوا لو ردوا إلى الدنيا بعد هذه المشاهدات وهذه الأمور لعادوا إلى كفرهم لأنهم خلقوا لهذا وأخلاقهم لا تقبل إلا الفساد والفجور والكفر وكراهية الحق وبغضه ومعادات أهله هذا الذي يعيشونه فلهذا صار بقاءهم في جهنم هو الجزاء العادل نعم. قال ذكر أن يوم القيامة هو يوم النفخ في الصور لبعث الأجساد من قبورها وأن ذلك يكون في يوم الجمعة كما نص عليه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يكون يوم الجمعة يعني آخر الدنيا أولها يعني اول مخلوقات بني ادم الجمعه ان الله خلق ادم يوم الجمعه في اخر ساعه منه واخر الدنيا يوم الجمعه فالنفخ الصور يكون فيه وهذا النفخ نفخه الصعق وتقدم ان المؤلف رحمه الله يقول ان النفخات ثلاث نفخه الفزع نفخه الصعق ونفقة البعث وقلنا في ذلك الذي مضى إن الصحيح إن النفقات اثنتان فقط ليس الثلاث ولكن نفقة الصعق أول ما تبدأ يفزع الناس فمرة قيل فزع ومرة قيل الصعق يفزعون ونقول هذا لأنه جاءت النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون وماذا المؤلف ذكر هذا الحديث وقال أنه قيل لأبي ريرة أربعون يوما قال أبيتوا قيل أربعين شهرا قال أبيت قيل أربعين سنة قال أبيت يعني أنه ما سمع التمييز من الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه مبهما قال أربعون وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد وغيره أنها أربعون سنة أن بين النفختين أربعون سنة ونسمها نفختان بين النفقتين اربعه وثلاثه فاين الثالثه ثم كذلك ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور النفخه الثانيه فاكون اول من ينشق عنه قبره فاجد موسى باطشا في قائمة من قوائم العرش فلا ادري ابعث قبلي ام جوزيا لصعقة الطور يعني لما رأى لما سأل ربه أن يرى قال نك لن تراني ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى رب العالمين جل وعلى شيئا قليلا للجبل تدكدك صار تراب فخر موسى صائقا والصعق هو الغشي فقدان العقل والإحساس فلما ذهب وشيه وعفق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا أحد يستطيع أن يراك في هذه الدنيا فيقول ما أدري هل بعث قبل أو جوزي بتلك الصعقة فهذا نص بأن نفقة البعث هي الثانية وقال الله جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فذكرتنا فقط الرادفة التي هي النفخ الصور الأولى نفخة الصعق والرادفة التي تردفها يعني تتبعها وهي نفخة البعد وقال جل وعلا ونوفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون لو كانت ثالثه لقل فنفخ فيه ثالثه يقولوا أخرى هذا اذا نص منه في كتاب الله جل وعلا ان النفخات ثلاث وعمده الذين قالوا سنتان وعمده الذين قالوا انها ثلاث هو حديث الصوره الذي تقدم وهو حديث مجموع من حديث كثيرة بعضها ضعيف وبعضها صحيح ف... نص على أنها ثلاث يخالف للنصوص الواضحة الجنية نعم قال وقد ورد في ذلك أحاديث قال الإمام مالك بن انس عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 إلا الجن والإنس يعني أن هذا يعطينا أن الدواب عندها علم بما خلق الخلق له وعلم للجزاء وإن كانت لا تتكلم ولكنها عندها خوف من الله وإبادة له ولهذا قص الله علينا جل وعلا بعض الشيء الذي يعتبر به كما ذكر عن النمله وعن الهدهد يتكلم يتكلم ولما اتى الى وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون هي تحذر قومها وكذلك الهدهد كان داعية إلى التوحيد والله جل وعلا اعطى سليمان منطق الطير صار يفهم ماذا تتكلم به والطيور التي نسمع صفيرها وهذه التي تسبح تسبيح لله جل وعلا هي مطيعة لله وكذلك غيرها من الدواب ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تأخر المطر صارت الدواب والهوام تلعن عصاة بني آدم لأن تأخر المطر بسبب ذنوبهم فهي مطيعة طيعة لله و. تنتظر رزق الله جل وعلا، فقوله مصية يعني أنها مستمعة تستمع في هذا اليوم خوفا من ووجلا من النفخ الصور في هذا اليوم هو يوم الجمعة، وان كان إهباط آدم بالنسبة إليه مصيبة نسبة إليه وإلينا. مصيبة سدنا بها إنها سببها الشيطان وتزينه لآدم والمصيبة وقعت ولا بد منها وقد كتبها الله جل وعلا ولكن مع ذلك هو يوم فضيل وهو عيد الاسبوع وذلك أن الله جل وعلا بدأ الخلق يوم الأحد وانتهى منه يوم الجمعة لأنه كما أخبرنا جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام أول الأيام هذه هي يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وهذا يدلنا على أن هذه الأيام التي ذكرها الله جل وعلا أنها أيامنا هذه مثل أيامنا هذه وإن كانت الشمس لم تخلق بعد ولكن تقديرها هذه نعم قال وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسال الله شيئا الا اعطاه اياه هذه الساعة اختلف العلماء فيها اختلاف كثير ولكن الصحيح انها يعني إما أن تكون آخر ساعة منه وهذا رجحه كثير من العلماء ولكن اعترض عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي وهذه الساعة ما فيها صلاة آخر ساعة النهار منهي من عن الصلاة فيه وقيل إنها من حين يطلع الإمام المنبر يوم الجمعة إلى أن ينتهي من الصلاة وهذا جاء فيه في صحيح مسلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب وهو الذي اختاره ابن رجب رحمه الله وغيره لقوله وهو قائم يصلي لان هذه محل صلاه ويقوم يصلي وهذا من فضل الله جل وعلا يتحرى الانسان هذه الساعه ويدعو ولكن قائم يصلي يعني بعض الناس اذا دخل الامام رفع يديه يدعو فهذا من البدع في في عندما يدخل الامام ولكن لو كان يصلي او قام يصلي لكان داخلا في الحديث ثم يكفي عن هذا صلاه الفريضه ويقوم يصلي فمعنى ذلك أن صلاة الجمعة أنه يقبل فيها الدعاء ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا يكثر ويحضر قلبه في هذا الموضع لانه لأن الله لا يستجيب دعاء من قلب الله غافل ف يستحضر هذا الحديث ويرغب إلى الله جل وعلا في دعائه في صلاته في الجمعة لأن هذا ارجى الأقوال التي قالها صلى الله عليه وسلم نعم. قال ورواه أبو داود واللفظ له والترمذي من حديث مالك وأخرجه النسائي عن قتيبة عن بكر ابن مضر عن ابن الهاد به نحوه وهو أتم وقد روى الطبراني في معجمه الكبير من طريق آدم بن علي عن ابن عمر مرفوعا ولا تقوم الساعة إلا في الأذان قال الطبراني يعني أذان الفجر يوم الجمعة نعم وقال الإمام محمد بن إدريس الشافر الكثير ما يأتي في القرآن هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة الساعة لا تأتي إلا بغتة لا تأتيهم بغت تبغتهم بدون شعور وبدون استعداد وبدون نظر إليه وقد أخفاها الله جل وعلا أخف وقتها فلا يعلمها أحد لا في السماء ولا في الأرض لا ملك من الملائكة ولا رسول من الرسل كما قال جل وعلا أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسع يسالونك عن الساعه اي نمر ساعه انما علمها عند الله لا يجليها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات في الارض لا تاتيكم الا به ثقلت يعني خفيت ما احد يعلم يعلمها نعم. وقال الامام محمد بن ادريس الشافعي في مسنده حدثنا ابراهيم بن محمد حدثني موسى بن عبيده حدثني أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عبيد الله بن عمير أنه سمع أنس بن مالك يقول اتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة سوداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي ما هذه قال هذه الجمعة فضلت, فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ولكم فيها خير وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جبريل وما يوم المزيد فقال إن ربك اتخذ في الفردوس واديا اسيح فيه كسب المسك فإذا كان يوم الجمعه أنزل الله ما شاء من الملائكه ونزل على كرسيه وحث حوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين وحث تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله تعالى أنا ربكم قد صدقتكم وعدي فسلوني أعطكم فيقولون ربنا نسألك, نسألك رضوانك فيقول قد رضيت عنكم ولكم علي ما تمنيتم ولدي مزيد فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش وفيه خلق الله آدم وفيه تقوم الساعة ثم رواه الشافعي هذه هذا الحديث يوم المزيد هذا جاء في كتاب الله جل وعلا ولدينا مزيد بعد ما ذكر الجنة ثم قوله فيه ثم ينزل على كرسيه معلوم أنه النزول من العلو إلى التحت ولكن الله جل وعلا هو العلي الاعلى دائما فإذا نزل وهو فوق كل شيء لا يكون شيء فوقه أصل فهو العلي ولهذا قال علي لعنى يعني دائما وابدا فنزوله وهو على عرشه عال على خلقه هذا في الجنة وكذلك في الدنيا فقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن ربنا جل وعلا كل ليلة إذا بقي من الليل ثلث الليل أنه ينزل إلى سماء الدنيا فيقول جل وعلا هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مستغفر فيغفر له إلى أن يطلع الفجر وذلك كل ليلة فنزوله إلى سماء الدنيا وهو على عرشه عالم على خلقه ولا يجوز أن يتصور انسان أنه ينزل ويكون العرش أو والسماء السابعة والسادسة والخامسة والرابعة والثالثة والثانية فوقه تعالى الله وتقدس بل ينزل وهو فوق كل شيء ومثل ذلك يوم القيامة فإنه يجمع الناس في صعيد واحد بعدما تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وتمد مد الأديم ويزال تزال جبالها ومخاطباتها وتفرش فرشا واسعا حتى تتسع للناس وتكون بيضاء نقية وهي أرض لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها معصية فينزل ربنا جل وعلا إلى هذه الأرض ولكن ونزوله وهو على عرشه فوق جميع مخلوقاته تعالى وتقدس وهو أكبر من كل شيء فهو جل وعلا يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون المخلوقات كلها يطويها ويقبضها بكفه تعالى وتقدس وتكون صغيرة حقيره بالنسبة إليه كيف يتصور متصور أن الله جل وعلا تحيط به شيء من هذه المخلوقات تعالى فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء ولا يجوز أن الإنسان يعتقد العقائد الفاسدة التي تخالف عظمة الله جل وعلا وتخالف ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه وأخبرت به رسوله ثم رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد أيضا حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس بن شبيهن به قال وزاد فيه أشياء قلت وسياتي ذكر هذا الحديث ان شاء الله تعالى في صفة الجنة بشواهده وأسانيده وبالله المستعان وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حسين بن علي الجعفي عن عبد الرحمن بن يزير بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس الثقفي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقه فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضه علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت يعني بليت قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث الحسين ابن علي الجعفي مثله وفيه وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه حديث الأخرى أيضا النصوص الأخرى على حياة الأنبياء في قبورهم فلهم حياة أكمل من حياة الشهداء وقد أخبر الله جل وعلا أن الشهداء أنهم أحياء ونهى أن يقال انهم اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل أحياء ولكن لا تشعرون في الآية الأخرى بل احياء عند ربهم يرزقون يعني أنهم يتنعمون ويأكلون ولكنها ليست في هذه الحياة التي نحن نعيشها فحياة أخرى غير هذه الله أعلم بحقيقتها فحياة الرسل أكمل وأتم من هذه الحياة بل أكمل من حياة الدنيا ولكنها لها أحكام خاصة فمعنى ذلك قل إنها تعرض عليه صلاتنا فيقال العرض فيها يقال فلان يصلي عليك فلان من أمتك يصلي عليك فيرد عليه صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يكتب له بها عشر حسنات وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على الخير لنا فهو يأمرنا بالصلاة لأن نصلي عليه وإن كانت هذه الصلاة لنا هو يعني ينتفع بها هو صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا كمل له الجزاء فكل عمل يعمل من ذو أرسله الله جل وعلا واستجاب له من استجاب إلى يوم القيامة كل عامل يعمل عمل صالحا فله مثله لأنه هو الذي دعا إليه صلوات الله وسلم عليه فإذا صلينا عليه فهذا من أعمالنا يكتب في صحائفنا فهو يحثنا على هذا حتى نكتسب الحسنات نعم وفي رواية لابن ماجه عن شداد بن أوس بدل اوس بن أوس قال شيخنا وذلك وهم وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمر حدثنا زهير يعني ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن أبي لبابة بن المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عنده وأعظم عند الله عز وجل من يوم الفطر ويوم الأضحى وفيه خمس خلال خلق الله فيه آدم وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض وفيه توفى الله آدم وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا اتاه الله إياه ما لم يسأل حراما وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكير عن زهير به وقد روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا إن الساعة تقوم وقت الأذان للفجر من يوم الجمعة وقد حكى أبو عبد الله القرطبي في التذكرة أن قيام الساعة يوم جمعه للنصف من شهر رمضان وهذا غريب يحتاج إلى دليل وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن كثير حدثنا قرط ابن حريث أبو سهل عن رجل من اصحاب الحسن قال قال الحسن يومان وليلتان لم يسمع الخلائق بمثلهن قط ليلة تبيت مع اهل القبور ولم تبت ليلة قبلها مثلها وليلة صبيحتها تسفر عن يوم القيامه ويوم ياتيك البشير من الله تعالى اما بالجنه وإما بالنار ويوم تعطى كتابك اما بيمينك وإما بشمالك وكذا رويا عنه هذا موقوف على الحسن الله ولكن هذا ظاهر من النصوص ليلتان لا نظير لهما التي تموت فيها وتبيت في القبر أول ليلة تكون في القبر لأنك سوف تطلع على أمور ما تتصورها في هذا هذه الليلة وهذا كله يعطينا أن الإنسان انه إذا مات يكون الموت يعني نسيا منسيا لحياته انتقد من حياته إلى أخرى حياة برزقية يشاهد من إما عذاب وإما ثواب إما جزاء جزاء بالحسنة وإما جزاء بالسيئة فهو كما قال صلى الله عليه وسلم أنه إذا وضع في قبره أنه يأتيه الملكان ويسالان ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب باب إلى النار ويقال هذا منزلك إلى أن تقوم الساعة وكذلك الليلة التي يبعث فيها يعني يصبح من هذا القبر يمشي حيا ليشاهد فهي أي ريضة مدن نفس يقول حنب الله رفعه مدن يهوسي ثلثة مدن نمآ نردح ونلعو اللجنة نبره ونن يبدق هذا هلو فضور وحرف اللي, اللي فهو الريض نوي نوق بين أمي أو عيضة أمي الأعران لا لا ولا جهد برن ليس شبلي سيعملي هكذا ذكا يسستوما لسعب لذكاد استوما زم فلو سعن نسام ومنع نعيد وردق رضنا يا له واخران يجنم يقرع شيء بحقام نيلي جو نتافح نتعرع في قوام للي نوري سي آهل هؤجر هالي آه دين يبقوا له هتر ان لفصوروا لفصور هالناس هالناس اللي عن عن لأن الإنسان يندم إن كان محسنا لماذا ما زاد أحسانا لأنه وإن كان وان كان مسيئا يندم لماذا ما تاب واستعتب نعم قال وكذا روية عن عامر بن قيس وهرم بن حيان وغيرهما أنهم كانوا يستعظمون الليلة التي يسفر صبيحتها عن يوم القيامة وقال ابن أبي الدنيا حدثنا أحمد بن إبراهيم ابن كثير العبدي حدثني محمد بن سابق حدثنا مالك بن مغول عن جنيد أنه قال بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد وفي يده قليلة وهو يمص ماءها ثم يمجه في الحصى إذ تنفس تنفسا شديدا ثم بكى حتى أرعد من منكباه ثم قال لو أن بالقلوب حياه لو أن بالقلوب صلاحا لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة أي ليلة تمخض. عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر حزنا ولا أكثر نادما ولا أكثر باكيا ولا أكثر متحسرا من يوم القيامة